الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا إنما أنت من المُسحَرِين، ما أنت إلا بشر. مثلنا فأتي بآية إن كنتم من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوءٍ فيا 119. فأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فاصبحوا نادمين 111. فأخذهم العذاب 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين